شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين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 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ